مَ يطعِ السُلَ فَقَدقَ الله لَ يقعَّ سُول فَقَقَّ وَمَنْ تَوََّ فَمَا أَسَلناك لَهِم حَفيِيو وَنَنْ كَد فَم أَسَلناك لَهِم حَفيِيو وَيَقُولُونَ قَاعِفٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ قَافِتٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يَبِيتُونَ وَيَقُولُونَ قَاعِفٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ رَيْتَ قَافِتٌ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا هِمْ ضَاعُوا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, وكفى بالله وكيلا, وكفى بالله وكيلا أفلا وَلَو كَانَ مِن عِنذِ غَيرِ اللههِ لَ وَجَدُ فيِيهِ اختِلَ فَن كَكثير خلَ كََ مِنندِ غَل اللههِلَ وَجدَدك ي اختْتِلَ فَن 117. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 118. ولو ردوه إلى الرسول وإلى وَلَ لَا فَضل اللهَّهِ عَلَكُم وَرَرحمَتُهُ لَََّبَْتُمُ الشَّيطَانَ إِلَّا قَليِيلَ وَلَم ل تَبُ اللهلَكُم وََرحمَتُلَتَبَعتُ الشَّيقَانَ الله لا تُكََّفُ إِلَّا نَفْسَت اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فَخَلَقَ الْإِنْسَانَ فَكَبِّرْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَحَرِّضْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَسَى أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا والله أشد بأس سَوْءٌ وَأَشَدُّ تَنكِيلَا اللَّهُ أَشَدُّ بَثًّا وَأَشَدُّ تَنكِيلَا مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَتَي يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا من ومن يشفع سفاهة سيئتين يكن له كفل منها ومن يشفع سفاهة سيئتين يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وكان الله ألا كل شيء قيتا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن َّ كان على كل شيء حصبة إَِّ ك على كل شيء حثيب